تِم بَّنَات وَلِكَافِرينَ ذَابُ ب مُهيد يَوْمَا يَدَعَفُهُمُ اللَّهُ جَمعًا فَيُونَدِّئُهُم بِمَاعَامِلُ أَحصَهُ اللهَّ وَنَسُ وَلَّهُ على كُلّ شَيئم shaheed